سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للبصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Al-lazeenahum yura